بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحان فالموريات قدحان فالمغيرات صبحان فأثرن به نقعان فوسطن به جمعان إن الإنسان لربه لكنودا وإن لَكَ لَشَهِيدًا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا مُعْثِرًا مَا فِي وحصل مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لخبير